سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما يهلنا وجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين وفقنا لما تفق وترضى إنك على كل شيء قديد وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلي على محمد وآله ذلك كافه الله تعالى فالتشبيه في الأولين أي الفعل وما يشتب منه لمعنى المصدر وفي الثالث أي الحرف لمتعلق معنى اي لها ما هي اذا كانت في المتلاسمه ها الاصليه ولا لا المفروض انها المتعلق معنا اي ما لنا شنو الحرف دلاله الحرف على معنى وهو مثلا التعليل ولا الظرفيه ولا غيره المفروض انه هو <تصفيق> <أي تصفيق> مش <تصفيق> تعلق والمتعلق ماشي على الحق قال اي لما تعلق به معنى الحرف قال صاحب المفتاح المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها مثل قولنا من معناها الابتداء معناها ابتداء الغاية وفي معناها الضرفية وكي معناها الغرض فهذه ليست معاني الحروف يعني ما هي معاني حيث هاي مسميات الها هل أنجوك دي أسمى معدها كل مسمى بجوه إش للمعنى يعني ما بين إسم للا لا ملاك دي اسماء لا ودي اسماء ما قاعد هاي حروف لكنها بتدل على هذا المعنى اذا اذا مثلا ربطت في يوم لهو ها حرف بس معناها حرف, بس حرف لا حينها ما معناها هذا له ما معناها الابتدائيه يعني ما وضعت يقدي اسم له ما بلا تستفيده اذا لكي تبقى تعملوا الحواله تاع غالون واحد فنوز نحو المعامل والالصرب وكل شيء قبل ما على هلشتو لا هل اشتق انها وضعت لهذا المعنى ايوه الحرف ما وضع له معنى في غيرها ما هو به لا في حرف على معنى يدل على معنى الاسماء حقيقتها هي ولا الحرف معنى ما لا نهبله في غيرها ما فيها اذا هي ما يدل على معنى هي اذا اطلقت في كذا ما لك على الضرفية؟ ولا, ولا أجمع تستكحين الابتجاه آه. في المشي أو في الكتابة؟ ايوه إذا قلت تلحينها من؟ إذا قلت من؟ كذية مات فيه ما بلا أن تباني على من ذي خذي تركب في الجملة. بس؟ آآ آآ آآ ما لها حين معروفة <تصفيق> أنها الابتداء؟ كذية بدل على البتاعة، ما بلني ذاكي يتكفي جولة على البتاعة <تصفيق> <تصفيق> لا. لا ما اسم ذهب ما اسم في ذاهي ما افهم لنا جاو قد في الشهد ها جاو في ذو البقية الأسم يعني إذا هي في ربط الجملة لأن الأسماء بلا كذلك قال دال صح دا دا بالغاية دا أنه واش أنها في جملة دلت المخصوص الذي هو واش جزء من الجداء مثلا العام قال نا يا غير ما هي دالة عليه ولذا ما فلأ قلنا إذا رقبت في جملة دلت عليه إذا هي كذلك ما تدل على شيء اما الاسماء الا اطلقت بحال دلت على معاني اي فرق بيننا بين بين الحرف والاسم كان داري إن, ان المعاني التي دلت عليها ما هي بها ما هي مهمه اذا ما هي مسمى اما لو قد هي داله عليها فكانت مثل بقيه الاسماء <تصفيق> يعني قال مين معنى هكذا المعنى اللي هو هذا على معدل باسم اذا في فك. كلام في اذا هي في كلام مدام الان ما بدها عليه يدل على ذاك في الكلام نفسه مو فيها ما هي ما بدها يدل التركي. على التركيب لو كان لو كانت دلالتها عليه. على معنى مستقل مثل الاسماء وانها تدل عليه وين كان انها موضوعه اهله فالين ما هي موضوعها لديه المعنى في أي حالة ما لما رقبت في هذا الكلام دلت على هذا المعنى فاذا ما هو ما هي دلاله الدلاله الاسم في هذا مذ... قالوا ها حرف قيدوها لو كانت دلالتها مثل بقيه الاسماء في كل وقت ما نحتاجت الى تقييد التركيب قال لان الاسميه والحرفيه انما هي باعتبار المعنى وإنما هي متعلقات, متعلقات لمعانيها أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ردت تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام إلى المعنى أبيد لك عليه هذا التبعية في إنتاجها فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف كالمجرور في زيد في نعمة ليس بصحي وكالمجرور ما له شيء ما في نعمه آه. لا لا بعد نحب نقول ان في متعلم الحرف ما في شيء ويشتي انك معنا كل وهو شيء اصلا ما هو ما في ما هو بالمجرور لا ما هو بالمجرور احنا في المجرور وديعنا معناه ابدا اتزامن معلم على اللب اه هو ما بلاش الى المعنى اه اذا ماشي بالمجرور نفسه شو في وين يدل عليه قال قال المجرور فيه بس الحين تقول بنعمه ها استدنا على فيها فيه. فيه. فيه. اللي فيه عندك لا لا ان سلمى ما هو هذه ما هو فيه ما جرور نفسه نعمه ما ما دلت على شيء ابر المعنى الكل اللي عندك هذه هو لا منه هو ودي بعد ارجع له الشاه لا جاء عبد المعاني يقول له دين استماله المعنى مخصوصا يقول لا لا هذه كلها غير ما هو ما في شيء ما درينا ما لا يقول لو ما درينا بالمعنى الا بهلاك لا يقول له هو تشبيه اه تشبيه كيف يقول انا كيف يقول انا ها يقول كل معنى الحاصل في كذا نعم ايش بمعنى المجبل لا الا اذا كان لمتعمد لا هي كان التشبيه لمعنى المصدر ولمتعلق معنى الحرب فيقدر التشبيه في نطقه الحال والحال ناقضه بكذا للدلاله بالنطق اذا بنرجع الى أول شيء الى المصدر المعنى هذا يعني لا نشي ايوه كان احنا قعدنا تشريح اولا بالمصدر جينا بالفعل بعد. هذا معنى كون تابع للين ايوه كنا تابع للمصدر بالمعنى اي يجعله دلاله الحال مشبها ونطلق الناطق مشبها به ووجه الشبه ايضا لا إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن هذا أول شيء التشبيه بين الدلالة والنطق والدلالة هي المصدر ثم يستعار للدلالة لفظ نطقي ثم يشتق من النطقي المستعار الفعل والصفة فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل والصفة من ذيابة وين احنا كنا على الدلاله الى باعتبار التشبيه بل باعتبار ان الدلاله لازمه له يكون مجازا مرسلا ما عدمنا من الاستعاره الاستعاره ها ناخذنا الاصل الاصل كيف الاصل هو؟ لا، لا. <تصفيق> الاصل هذا بيقولون ممكن الاصل الاصل لا الاصل ما هو بنعتبره اصلا ولا ما هو اصلا لا على اعتبار التشبيه لا اي وين وقع التشبيه في المصدر ووجد عرفت انه لم تمنع لم تمنع في ان يكون اللفظ الواحد بالنصره الى المعنى الواحد استعاره ومجاز او مجازا باعتبار العلاقه لا كانت العلاقه الجزئيه ولا الكليه ولا لا. ذلك الم... التلازم إذن جاه مجاز مرسل من العلاقة المشابهة جاه استعار ويقدر التشبيه فيلام التعليل نحو فلتقطه أي موسى آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن للعداوة أي يقدر تشبيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته أي علة الالتقاط الغائية يعني اذا الحين قال يكون لهم عدوا وحزنا للغايه من الارتقاط هو ليه؟ بالظاهر. لا الايه الظاهر لا الظاهر العدا والحزن هذا هذا ما هي ما هي المقصود لما, لما كانت الاصل ان العاده ان يكون الارتقاط لا من اجل المحبه هو فشبّهت يا ليل الغايه ذلك المحبة والتبني في الترتب على الارتباط والحصود بعده ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حبه أن يستعمل في العلة الغائية فتكون الاستعارة فيها تبعاً للاستعارة في المجروف وهذا الطريق مأخوذ من كلام صاحب الكشاف يعني هم أبلاء كان معنى لامن فيها المستعارف فيها هذه حقه الغاية الحقيقية الحبة والتباية والغاية المستعملة فيها اذا جاب باللام هنا مكانه والمصود هو لي الغايه. الغايه. الغاية يعني معنى اللا لا تعريفه مسميه الله لا تعريف تعريفه قدرت تجميل قادم الله من حداه يعني بقادم تعلم الحمس والمصدر ايه نصف أنها نسف فإذا قال أخذت من كلام صاحب الكشاف لأن المأخوذ من كلام صاحب الكشاف ومبني على أن متعلق معنا اللام هو المجرور على ما سبق لكنه غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة لأن المتروك يجب أن يكون هو المشبه سواء كانت الاستعارة أصلية أو تبعية عندما باع عبد الرحمن الاصليان تبع وعلى هذا الطريق المشبهه عن العداوه والحزن مذكور تترك و... المشبهه علامه لو بل تحقيق الاستعارات تبعيه هنا انه شبه ترتب العداوه والحزن على الارتكاب بترتب علته الغائيه عليه انها قنا غايه ضايعه للالتقاط ثم ضايعه على الحب لا قال تعال اشتي ترتب العدا نسها والحزن قال الحين هي. هي على الالتقاط لكن قال بك بت... قلنا بترتب علتها الغائيه وهي قنا غايه للالتقاط ثم السعم الى في المشبه علم الموضوعه للمشبه به يعني ترتب عله الالتقاء الغائيه عليه لا من التعليل في العليه والغرضيه من حيث معنى الاصل وغاي هذا شيء مشبه به بنلعب اياها قالت الاستعاره اولا في العله في العليه والغرضيه أي. اول شيء وتبعيتها في اللام, اللام دي دي دي دي. لان اللام اصلا هي لا يدل على استعاره فيها يعني. اي في دا. في في اي يجب تستعرف اذا واذا لا يشبه الا انا ايش والحزن فالتمني والرهبه ها واستعمل الله تدلل عليه كما مره في نطقه الحال في اول شيء نسى الطريقه نحن بدي المصدر ورجع ورجع وارجع رجعنا الى اشتقنا منها هلا حكم الله منك حكم الاسد حيث السعيره لما يشبه او يشبه العله مثل استخدمناه لا استعاره للرجل الشجاع كان الاسد يشتي انه هو مثلا على ما مضى انه بيستخدم هو للرجل لا لا المعنى ذا ياكو في الحيوان المفترس شبه به بالرجل الشجاع ودي نفس الطريقه معنى لاش العليه والغرضيه والغرضيه هي شبهات به بالغائيه هذه تحصل من جهه كلام اللام, اللام داله عليها ورجع وضع اللام ليدل عليها وصار متعلق معنى اللام هو العليه والغرضيه للمجرور على ما ذكره المصنف والمتعلق ما هو نفس المجرور على ما ذكر في المثال لكن المتعلق هو ليش هو المعنى بي <تصفيق> <تصفيق> قال ما ذكره المساق السهول وفي هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها في الشر دعونك تنضلب في الشر نعم السلامة انا بدي استعاره لا استعمل حال العداء هو هذا الشيء كذا لا لا لا لا ما, ما... أحاول. ما وا? <تصفيق> وهي غاي اه <تصفيق> <الحزن. تستعلم> <تصفيق> درينتها هي دليل الاستعاره التبعيه في الاولين اي بالفعل وما يشتق منه على الفاعل نحن نطقت الحال بكذا فان النطق الحقيقي لا يسند الى الحال يعني هو ظاهر بي لا ظاهر بي لا ها الاسناد ده لا لان يعني إذا رأى يفهم من غيره ما هي الحقيقة ما هي الاستعاب ما هي الاستعابة من ايه ما بلاش تيدي نسأل اسناد با يظهر لها بسرعة سوى اسناده إلى المفعول أو المفعول نحو يما الحب لنا في إمام قتل البخل وأحيى السماحة اذاهرنا نافل بخلان البخل ما هم ما يس ما بتر اه الدم دمنا بيجمع عبد الله تصب عبد المجيد كلها سيرويا الوضع على عصبيات قال في القتل والاحياء الحقيقيه لا يتعلقان بالبخل والجود وَنَحُوْ نُقْرِيْهِمُوا لَهْدَمِيَاتٌ نَقُدُّ بِهَا ما كان خاطع عليهم كل زراج قال نُقْرِيْهِمُوا لَهْدَمِيَاتٌ فهنا ما هو الضيابة. الضيابة هاي في السيوف هاي. ظهر من المفعول قال الله دمومي الأسنة القاطع فأراد بله طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة أو أراد نسى الأسنة والنسبة للمبالغة كالأحمرين والقد القطع وزرد الدرعاء وسردها نسجها فالمفعول الثاني أعني الأهدميات قرينة على أن نقريه مستعارة أو المجرور يظهر بواسطة نحو فبشرهم بعذاب أليم فإن ذكرى العذاب قرينة على أن بشراء استعارة تبعية تهكمية إما باستخدم التبشير في مستر عذاب وإذا فرق بينه وبين المجاز هل بينه وبين المجاز هل تسمى هل أنا بلا انه وبس. وبس? لا وعد فيها عب الشيء امر اخر عب التشفيه هو. فيها نفس اللفظ. عب عاد فيها. عاد فيها. زر وش هالفرد. زر وش هالفرد. لا بمداري وش هالفرد. هالفرد انها الاستعارة ديك اللفت لليش? للا هنا. ماذاك ما بهمها موجيب غير. ما في يعني ما في هذا الزمان ما مستحيل في هذا غير ما هو ما هو لجلة؟ <تصفيق> لا كده تشوفه والكمال ماهي غير داخل الاسناد العقلي ما في اشياء نفس هذه او جبت الاسناد بحيث لو كانت حقيقه لما وقع انك اخذت ذاك المشبه به فاذا الاسناد هو للاستعاره الا التي سببت للاسناد لو قلت الربيع امتى هو استحمل هذا النبات وربي يشتي بها الربيع وربي لا بها البقره كلها الفاظ مستعمله في ما وضعت ما بشي ما بشي بها استعاره ولا في عندنا لكن لو المقصود بها امر اخر ما المقصود لو المقصود بي امر اخر ما المقصود بها الحقيقه هناك وهناك دا ما دا المقصود الحقيقه لكن اشتم ما ديه ما بلا لما كانت الفاظ استعاره أوجب أن يكون الإسناد الغير منه ولا لا تابعه لازم لا تابعه لا مدعمه وقعت وقعت بدي اقول لك اه في لفظ يعني ورجع تبع الفلس وقعت قصدنا الاسناد من, من هكتك ذاته يبقى اسمه كذا عندك البته الربيع الربيع ما بيش ويب اشبانا اولا قوه و اسمها الربيع لف وحيها امن نشاطه هو الشباب و... ورجع حذفناه رجع حذفناه وجيناك احد يقول ان نستعره ابي استعره لا نعم استعبنا استعبنا ما مشبه ومشبه به مشبهه مشبابه وحذفناه فيه وحذفناه اولا مشبهنا قوتها ديها الان بعد في الربيع وخضرته وجماله وقوه الشباب والهرم <تصفيق> ده الشخص لا لا بماه او جاي ما هو الا بالاسناد ما هو نفس فقط <تصفيق> على ان مشبه هو غير غير حقيقي مو ان شبه هذا ولا الفعل والاسناد اليه غير حقيقي والاسناد كافه هذا استعامه بها لفظة استعارة. يا ساحرة يا. يحبر مثلا عن النظارة والقضاء بذلك. يحبر عن موتها وهذا شو ما بزنا. عم داري <سأل> دل حينة فالاستعارة عندك كان ما ما بشي ما بلا انه الاسناد اولا. ونسخد هذا الى هذا ليدلل على ذاك المعنى. لكن ديها معنى استعارة. الحد ولزم منها ان يكون الاسناد الى غير من هو لها. <سأل> تركيب <سأل> الاستعارة <سأل> <ناسها>. <سأل> يا أو أو أو أو اول اول بنا الاستعارات انا بندعي هذا داخل في جنس لي مشبه في جنس قبل ولا ورجع السدينه بعدها وين اذا رجعت تقرير والترش لا سناد حقيقي وما بها أي, بها اي لا تشبيه ولا فيها أما ذك ما هي من بن البداية بنأخذ الإسناد نسه ولد هو المقصد وإنما قال ومدار قدينتها على كذلك لأن القدينة لا تنحصر فيما ذكر وفيما ذكر بل قد تكون حالية كقولك قتلت زيدا إذا ضربته ضربا شديدا في حالة يجدنا على الباقي حقا غرينا <تصفيق> ما يقول المايور وانا كره يا لا لا يا غرينا هذا غرينا الاول وابشرهم ما شبعهم بعذافل غرينا زين وما يشبع اه تشتي غرينا تلقى كيف ما كانت تعرفون اذا لا تعذبوا يا اخي وي الغرينا يضل لا اكو هي المجرور في سترك لا في نفسه ونسال بقى على للمفعول ولا لا يجري حتى ولو يكونوا مهاجرين ايوه هي قلنا ما لا لا نحن دارين بيها نفسه حين اقول يكون لهم عدو العداوه ما ما تكون العداوه لا ظاهره فنتسلم كل شيء يكون يعني انا داري انه حد بيطلق اللي قالها عدل حد يدل يعني هي من ونفسها تبشر ما قال لنا ما هي ما بلا هذا التعليل هنا لا ما هو هاي لفظيه تبشر بالعكس دي الناس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دل عليها المجرد ايش ولا تبشرهم بعذاب ولا ما بعذاب العذاب ما بيستخدم بالا البشر الفارق عقلي بين البشر وبين العذاب يفرق بينه وبين العذاب هاي غلا ما ذكره ما عنده لا ما دخل على الحرب لا ما دخل بعدابه لو ما دخل القار والمجرور لا وشبره يشير مع ذابل وبايد لانها ما هذا هذا هذا هذا يا اخي ولا يقول بدل ما يقول ان بدل لما بيد الصوره العقده هذا ما ما يدل على تنافي مع لا لا لا لا عندنا كل اقول كل شيء ما هو ضروري انه استخدمك في كل مسألة لكن هنا نسأل ألفظة دي دلتك لو قال بشرهم ثوابا منين قالنا من اللط ما أقول من اللط وذا بشرهم عذابا إذا مقاهم نسأل لطظة دلت على أن نستعار نحن استخدمنا لطظة هنا في نقيضة هذا عبدا غير بلاد بل بل بل نسأل لطظة نسأل لبط ديما زي اما في كل متا لا هو زابري ما احنا سر لكن ديه بنسر 4 واصل كذلك بزيف هتقطوا قال فرعون ليه هو لهم عدوان لان الارتجاد طبيعه لا دقت الانسان لا يقل كل الكلام التحليل هنا دلنا على على السعر هنا ماي انا حبيبي الحف ده مصنع الدمه السعاره يعني اولا السعاره في ترتيب الماء على الادب يعني شف هنا تيابا ما التركيب نفسه درينا ندخ فيها اسعاره ما هو الا ديه هذا ممكن نخلوا هنا هنا في موقع ما اه ما بيدوا لوحدها اللامهنة ماهو وحدهن علف في المقل بشر كي من العقل من التأليل أهم ما العنالهن ما العقل منهو ضرورة ضرورة <تصفيق> احنا ينظر بها ماهي الدلائل العقلية هذه ما, ما بيهي الا عقلية ما بيهي دخل للفظ فيها نعم هي عقلية الصغر اي انا هاجل ما العقل يدرك بها لكن بهدلائل عقلية ما له دخل اللفظ هذي بسم الله دل يلعب يجي كان اللفظ له معنى فيها او لها دلاله اذا جه له اكلت تكون القريمه حاليا كقولك قتل فزيدا اذا ضربته ضربا شديدا هديق الشاء ايوه قاعد مترا ولا حبرت عنده عبير زين اه غير شديدا غير دا سلام مبلغ هاشم قتلت ضمن لا دقيقه أوي. أوي. أوي. أوي. لا تتقدر او ثالثا ضمن غير اعتبار الطرفين والجامعي واللطي ثلاثه اقسام لأنها إما لا تقتدرين بشيء يلائم المستعار له أو المستعار منه او تقتدر بما يلائم المستعار له أو تقتدر بما يلائم المستعار منه الاول مطلقه وهي ما لم تقتدرن بصفه ولا تفريع أي تفريع كلام مما يلائم المستعار لهو المستعار منه نابلاء ذكر الاستعار أخبقا لهو عندي أسد والمراد بالصفة المعنوية التي هي معنى قائمة بالغير لن النحوي ها؟ هذا ما لا أنتعم بصفه هذذا لم ت brauch pakai صفت عن صفتتي علي أن يخبرك صفتب فكيرا 还是 عليه يخبر على حمان Et امتعد نفس لست ركش لتمرأ فكيرا ما الصفات هي بصفه من الصفات المشبه المشبهه ولا المجمعه ف... ما هيش صفه انها لا ما صفه نحويه يعني انه معنى بس ف... اي معنى يدل على دل هنا هيدا ذكر اسد انا عندي اسد شيء يدل على معنى الاسديه باي يعني الحيوان المفترس مش معه هذا المعنى قل لا أجيب شيء لا لا مشتشجاعة هل قال عندي أسد طلع عندي أسد هاي لا شيء يوهوهش ما يدلل على معاني حيوان المفترس صحاب هذا يوهوهش قل... هذا الصفة هذه معنى الصفة ماش تي معنى الصفة يوهو موسطة طول قوي ولا عريض ولا لا ماشي ماشي. هاي لا هاي لا أقول أسد له لبد هاي هاي هاي رايت اسدا بيده حربا هذا من صفات عليه اذا هي صفه معنويه ماشي صفه نحويه لا قلنا يعني غير نظر هذه صفه ما, ما بشربة والله والله هي ما شرطه مثلا اقول طويل ولا عريض ولا كذا بالوريه ديالو نعت يعني سواء شي يتعلق يعني اي معنى قائم به شيء اي معنى يتعلق به سواء قائم يتعلق بشيء فاذا بده يتعلق بك كني ان ذكرت المشبه به يا بده ترشيح الا المشبه به يا هو تجريب وان المشبه يا ترشيح في هيك الحاله لو بده وشكون الله بعد نابي مثلا انا اللي وقايه على ديني اي وقولنا دكرت سانشي يا جو استعاره والله استعاره دي استعاره رايت اسدا وال قاعد يندم شي يندم شي ما لازم لازم ما مشتبه اه يدي هسه المعدلون ترشيح لا لا ما ولا لا لا لا لا لا ترشيح ولا تقري اذكرت انت ترشيح لا لا مشبه به ولا مشبه تقري مستعاب له معدم شبه قال ومراده بالصفة المعنوية التي هي معنا قائمة بالغير لن نعت الذي هو احد التوابط الناعة لعب لا عبنا لا عبنا دا الله داخل فيها لا بنا لا بنا مستعر منه ولا عبنا مطلقة مطلقة هذي عندك المطلقة هذا المطلقة هذي أقولت عندك عندي أسدن أردت بهل رجول الشجاعر إذن هذا بنسميها مطلقة لأنه ما قيد نهابشي كذبة البلاغ إلا ما تتريه الشيء لا البلاغ حين تأتي اه انتاتي بالتسجيل والثاني مجرب هذا اللي هو ها مثل بلاغه حن لا لا العكس بلاغه حن